اللهم ذكرنا ما نسلنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وجعل أعمالنا خالصة لأجهك الكريم وصل على محمد وآله قال الله تعالى والنهي عنه أي ولهذا صح النهي عن التعجل لأنها شيء سدل على أنها ادعى أن لا لان شباهه الجنسه شباهه و حاله يدخل فيها لهذا جعلهم من مشبه به وكأنه يداخل فيه. جعله من العقل القوي اه قال ولي صح النهي في صح التعديب والنهي عن والنهي في قوله لا تعجبوا من بلاغ لالته كزر ذره على القمر وروحات عقب بلا غلالته هي شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع ايضا غنيه له الداخليه ها شعار ها على القمر تقول زره زره عليه ازرهه اذا شدت الازراره عليه فلولا أنه جعله قمرا حقيقي يلا ما كان لأنه يعني التعجب معنى قال لي أن الكتان إنما يسرع إليه البلاء بسبب ملابسة القمر لا بملابسة انسان كالقمر في الحسن لا بأثر, بأثر القمر لما إنسان ما هو ينسى. ما هو ما بشي ما بلا نشتيش يبها كان بضيء كالقمر بسبب فاربيت قمار كان تقع من قنزة من قنزة القمر من قومي ها هاي لدي لها تعجبوا من من القمر ايه يعني لهم بلايش تيذين قال الله يقال القمر في البيت ليس باستعارة لأن المشبه مذكور وهو الضمير في غلالته وأزراله في ذاك الذكر ليش؟ المشبف معدهش استعارة قال لي أننا نقول لا نسلم أن الذكرى على هذا الوجه ينافي الاستعارة المذكورة كما يقال سيف زيد في يدي, في يدي أسد ولو قلت ذكره لو قلت ذكره المشبف هو زيت فعادهش استعارة قال فإن تعريف الاستعارة صادق على ذلك في قوله معنا قلت ذكر المشبه غير لكنه مشتهي بين الصلات يعني بين الصل جمله يو ذكر يعني ذكر بين في, في, في دي هلا ما هو يقول سيف زيد في يقوله تشبيه في يقوله في دي اسد هاي جمله كانها مستقله كان هاي الرجلين ما ذكر على هذا المشبه له فوق كان اولادنا ما هو جزء من النساله الالكلام ذاك هديت معنى التشبيه مشبه ومشبها في نفس الجمله هذا ما هو في نفس الجمله يقولي في, في يد ايش ايوه لانه لو قلت ايش يده اسد يده والله كيف طب ما في نفس نفس التركيب يدل على التشبيه وهذه هي لأن ما هو دال على التشبيه من أصله إذا هو فيه مستقل نزل وشكال نيف أداة التشبيه أداة التشبيه أداة التشبيه برجع على الضمير ذيه مشبهه على اسد مشبه يعني ما سبب التركيب هنا في النسخ فقد جمع بين المشبه وهو زيد والمشبه به والاسد على وجه لا عن التشبيه لأن هذا التركيب النحوي لا يتاتى فيه تقدير الاداه اه وسالف ما هو بدل دل... ايوه حين نذكر الضمير في النسخ ها كلها التشبيه كاملا ما انشره سبب التركيب فيها يكون تشبيه كان من ذي مستقل قال فإن فالاول نسهوش لا تعجب من بلاغ قال قد زر ازراره على القمر فيه ضمير دي في ازراره لا في قول بلاغ لالته هذا في ما هو لانما ساب التركيب تركيبل انشبه انشبه به النيه جعلها بين المذكور وال والمستعار ايوه لأن المفروض انه هنا رأيته اسدا ها بقول زيدن اسد زيدن اسد التركيب هنايا باصبر النقعها من باب المشبه والمشبه به عندا أقول الله أقول هو أسد أقول هو أسد ها إذن بأسبر التركيب هنا أن يكون مشبه ومشبه هو في جملة ما هو سابل أن يقعد يقعد ذكر المشبه بهش جهو مشبه وذلك مشبه به ما هو ما هو ما هو على استعاره إلى التشكيل لأن التركيب ما هو قلت سيف وزيدين في يدي أسد مثل ذي المثال الذي جابه لا ما صح أنا هاني جعله مشبه ويجيب الأدى آه. ورد هذا الدليل هذا ما يجيبه على الدعاء العقلي بأن الادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يقتضي كونها الاستعارة مستعملة فيما وضعت له الادعاء نفسه للعلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع والموضوع له هو السبع المخصوص وتحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على انه جواب قلت الاله ها ذلك الجواب لا لا حق قال جواب قال الادعاء لا يقتضي كونها مستعمله في ما وقعت له قد ادعينا الشخص من جنس الحيوانات المفترسه ما قد صحح لنا إن الكريم مستعملة في, في مواضعته هذا مجاز وتحقيق ذلك أن الدعاء دخول المشبه في جنس المشبهي به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمه هذا أحدها المتعارف الذي له غاية الجراءة ونهاية القوة في مثل تلك الجثة المخصوصة والثاني غير المتعارف الذي له تلك الجراءة وهذا لا الحيوان الرجل الشجاع لكن لا في تلك القثة المخصوصة والهيكل المخصوص ولفظ الأسدي إنما هو موضوع للمتعارف فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوة الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص استخدم يتم استعماله في دو مياه غاوي ايوه كيف الطريقه ظاهر انه جواب ها قولوا تحقيق هو تحقيق للجواب الجواب اللي جاوبه برك قال ما هو يدلل على بان الادعاء ان كلمه مستعمله في غير ما بل التحقيق ان هذه الكلمه مستعمله في الأسد الشجاع استعملها الاسد الشجاع وليه من شبهها في هذا الصفه والرجل ليه اشرح لي عندك وين الدعام كان ما هو الدعام الحين يقول دخول انا قبالك ان الدعام مبني على انه جعل افراد الاسد اسمين اسم متعارف والمو متعارف وهذه ها استعمل في غير المتعارف والمجاز هذا الموديه يعني ها ها وارجع اطلق على هذا الافضل وارجع اطلق على هذا الافضل اسد حماد علام ايش تكلعني ايش ني قلت لنا اللفه موضوع اهل الاسد الحديدي في ذي المعنى المتعارف عليه هذه ما هو حديدي غير متعارف او غير متعارف جد اه طب قلنا على انها مجاز فيها خروج على الحقيقه فاذا ما هو نشتي قلنا لغوي هنا اه هي بالمعنى سدوب عليه الحين انت في بعض ما في بعض عاد انا قاعد مقال والله المستخدمني غير ما وضع له تعال لا له لغوي ايش يعني لغوي قال انت الكلمه اليدعامه بده يبرر لكم انها بده كلمه استخدمها في ما وضعته عشان يمسدلوا على عندك اه عليهم حقق ده حققه ان ما بشيل ما هو من ذا بل هو معنى استخدام الكلمه في غير ما وضعته لان مثلا كان به وضع الوضع الحقيقي وهو كون الكلمه موضوعه للاسف زي هذه هو في القصه اياك الغير المتعارف عليه وهو ان الرجل الشجاع. الشجاع الجريء ذي ما هو في تأكل جثة. هو استخدمها في ذيها غير المتعارض عليها. إذا كان يستخدمها في غير المواضيع فيها. هذه قال إن الشبه كأن الشبه نصه. الكلمة نصه استخدمها في ايه؟ بمعنىها. ايه ما اشي نسمى الادعاء لكن نخرجها عن عن العقل ذيهاك ذي هو ودبعا ما هو مجال الرسول لا يجتموه إذنه عن الغوة والعادلين أبسر قال والقرينة مانعهن المعنى المتعرف عليه حين قينا بقرينة آه. قال لي, تعي... لي المعنى الغير المتعرف وبهذا يندفع ما يقال ان الإصرار على دعوة الأسدية للرجل الشياء ينافي نصف المانع عن المانعهن إرادة السبع المخصوص باقلها ما دا كم في حاجتين قرين. قال هلا لقد تبين لنا انه قصد المعنى المتعارف ما قصد المعنى ليه الحقيقي قدوا مجاز عقلي و قدوا اتعى انت ماذا في حاجة القرينة خلال هلا عادة اتعى و قبل احتاج هو اسمه اه ما ما ما اكبرت ما أكبر ده ده ده. الدعا منه في المعنى ليه؟ يعني يأوبه في المعنى المتعارف غير المتعارف عليك وجاب القرينة لي قال تبين تخرج لا لا يجب قصدية ليش المعنى المتعارف عليك لكن كان يشتنسك بين القولين ويشتن يقول انها مجاد وغوي وحق لي وعبها نحتاج هنا دي. لا لا عبها عبه عبه لا, لا يقول لواحد ان احنا قد احنا كان قد هذا الشخص ايش قدوا ازد من قنس دا قالها عبها لقبه إصرار على ذلك عبه قرينة تبين لنا المعنى له المتعارف عليه هو المعنى غير المتعارف عليه انقص لنا المعنى غير المتعارف عليه لذا قالوا بهذا يندبع ما يقال إن الإصرار على دعوة أسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة كان مفروض مع النتجيبين بقرينة الله وأما التعجب والنهي عنه بيجيوب عليهم. كما في البيتين المذكورين قال فالبناء على تناسي التشبيه. قضاء لحق المبالغة. بعد ما وقعت الاستعالة اتقعين. قال لغ في التشبيه كأن تشبيه بل في مجال على مجال قالوا انه دليل على انه مجال عقري. لا دليل على انه قد من جنس اللي. من جنس المشبهة ودلالتها على أن المشبهة لا بحيث لا يتميز عن المشبهة به أصلا حتى أن كل ما يترتب على المشبهة به من التعجب وأنه يعني التعجب يترتب على المشبهة أيضا يعني كأنها جد نأسها تماما الاستعارة مع الشياء والاستعارة تفارق الكذبة بالبناء على التأويل هي دعوة دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يقع لها ويقولوا هكذا هذيب ينكر والله يقولوا انها من باب الكذب ينكروها الاستعادة قالها بعد فارقها الفارق بين هم ذيهنها المشبه المستعير أما المكذب بيحاول انه يختلق الكذب هذيه ويصر عليها هذا بيظهر التأويل ويدا انه بيجيب القريني لأنه ما أراد الكذب بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف كما مر. ولا تأويل في الكذب وكذب ما بيحتاج ونصب أي... القرينة أي وبنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة لما عرفت أنه لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب فإن قائله لا ان لا ينسب جريمه على اراده خلاف الظاهر بل يبذل المجهود في ترويج الظاهره في ترويج الظاهر نفسه ولو معها ولو معها تالو مع ما بكرينا استوا والله ما ما بكرينا وكذب ها فاشتكبد على الناس يحاول لا ف... لا لا انها راه اسد يحاول ناخر جريمه راض هكرينا انها أسد كذا في سويف كده الحقيقة ولا تكون, ولا تكون الاستعارة علما بما سبق من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف ولا يمكن ذلك في العالم لا جهة واحدة لمنافاته الجنسية لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك والقنسية تقتضي العموم هذا ما هو سابره فيه عموم حتى يصبر أن نحن نقعل لها معنى حتى يكتضي العموم وتناول الأفراد إلا إذا تضمن العلم نوع وصفية وإذا قد فيه نوع وصفية ذا قال بواسطة اجتهاره بوصفهم الأوصاف كحاتم المتضمن الاتصاب للجود ما هو, ما هو لقيل العليل؟ ما هو لقيل الاسم ياهمن حيث؟ مردد فحاتم بالجود ومادر بالبخل وسحبان بالفصاحة وباقل بالبهاها فحينئذ يجوذ أن يشبه شخص بحاتم بالجود تقول لها بأسبر أقول حاتم الشيطس يالي الكريم والله ما أرد ليهن بخيل ولا يقدر لا رساله اصفر ما بس ابدا تنسى بس لا لا تهيبك الاولى اه يعني على حاتم الطائذاك حاتم وحاتم ذا الشخص الكريم راح حسب الوصف و في حاتم في جعل كانه موضوع للجواد سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره كما مر في الأسد فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف ويكون إطلاقه على المعهود أعني حاتم الطائح حقيقة وعلى غيره ممن يتصف بالجو... بالجود استعارة نحو رأيه اليوم حاتما مرمى باقي هذا لا شيء استعارة لكذا ذي ماذا عكسي ماذا تشتيني قد ي... لا اشتيني قي هو حاتم الطائي اللي عندك ما اصابر ما اصابر قي هو هو اه بيك. حاتم الطائي ذاك <تصفيق> يعني اطلق حاتم على ذا الشخص ما اصابر قي هو ذاك حاتم <تصفيق> انا <آه. ماشي> قال <تصفيق> لكم اعكلم مهامة <تصفيق> ايه قالت أنه قلت ماذا لن ترى؟ لا لا لا يشترك النباس ولا يكون على نص الشخص لا جهة الحقيقة وإطلاقه على الجواد ذي وقامه مجاز فإذاً جوي استعارة يتيجحة هناك ضمن ناحية في العالم هناك رائته حاتم رائته اليوم حاتم هذا ابن أكره هنا ما هو المراد له حاتم الطاهي فإذاً هذا استعارة استعارة لأنك في موضوع الجوال مثل ما لأساد لا ما هم موضوع الجوال لا ما كذا عندك لا أشتهر ناهاي ما بلا قد اشتهر هذا الشخص بالين بالجود ناهاي فإذا اللفظة اللفظة هي قدية على فياك الجوال ناهاي ناهاي فحين أطلقه حين أطلقه فإذا فإذا بأسبر أطلقه على لي كفي ديات في عاد من طائي نفس وفي غيره ويسين ما الله لا تضمن بدون تضمن الله نفسها. الله بدون تضمن معه لا ما صبر لا لا قل يا عم وهذا الحين أقول الله العكس مثل الحاتف البخير ويباك ويباك لا أعبك ما باب نتحكم ما أعبك غربته ايه غربته من التطبي لا منضجت منضجت غيره هو نقرب نحن ما أعبك فت العلم دي موشه اهي وهما ما باب نتحكم أقول الله يعني كم بيها المعنى غير نسخجم المعنى هكذا ما هو دلاله على الجود بس استخدمت الفكره قلنا اذا استخدمتها انا قل المعنى الموجود فيه الله بنتين بنتين ما هو لا لله الناس من حيث هو انا بسم الله راح نقول حاتم اي واحد انا ما عنده هذا ما انا بشب السؤال بان رايك يا ما قصدك واحد بعيد لكن على ايدك راح انا داخل على الوصف لا بعد اشتي عم عم قص اذا ما قصك ما لو هو ايوه مجاز ما استعاره الصراحه لا المغازنه يعني لما استخدم ذا هذا فهي هذه اسم ما هي اسم من اجل المعنى الحاصل في هذه كلمه ضمن له وهو الجود بس استخدمتها في شخص ثاني غير الشخص ذا بيصير نحنا قلنا هل الشخص ذاك الموجودة دي هو حاتم الطائق جاء حقيقة بهذا الكريم جاء استعار وكذلك في البخير وكلها إذا استخدمنا الألف أطهار وقرينتها يعني أن الاستعارة لكونها مجازاً لابد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له وقرينتها إما أمر واحد كما في قولك رأيت أسداً يرمي ذي الأمر هو يرمي أو أكثر أي أمران أو أمور يكون كل واحد منهما قرينة فقوله فإن تعاف العبل والإيمان فإن في أيماننا نيراناً نعم صلحها قال فإنت عافو العدل والإيمان قل فإن في أيماننا نيرانا استخدم الاستعارة نيها لأنها قصد بها السيوف النار أي سيوفا تلمعو كشعر النيران غالبا تعلق قوله تعافو بكل من العدل والايمان بتعلب قوله ها تعال بكل من العدل والايمان قرينه هو على ان مراد بالنيران السيوف على ان المراد بالنيران السيوف لدلالتها على ان جواب هذا الشر تحارب تحاربون وتلجؤون الى الطاعه بالسيوف ها تحاربون وتلجؤون ان هذا الشر عبها ها طلع صفاره اي بينما ظالمان تحاربون وتلجؤون الى ما في بيت ولا شي هذا الحكي لا لا المعنى استاذ علي حق الفائده ها يعني بيتحاربوا بها بالسيوف تي على ما أراده أي. قال فإنت عافو تكرهوه وت... فإذاً بان ردكم إلى فإذاً الجاوب دوها أمور دي على أنه ما أراد بالله أي. النار الحقيقية وأما, وإما معاني ملتائمة يعني ما هي متعددة لكن أمور متعددة يدل تدل على معنى واحد لإجتماعها كلها مرتبطة بعضها ببعض يكون الجميع قدينة لا كل واحد وبهذا ظهر فساد قول من زعم أن قوله أو شامل لقوله معاني إن إما أن يكون أمر واحد ولا أكثر من أمر متعدد ولا أمور مجموعها يكون أمر واحد <تصفيق> فلا سحوا جعلهم مجابلا له و قاسيمان المقصود هنا يا يكون ايكون جرينا واحدة. وهناك المقصود ان يكون كل واحد منهم المجموع كل واحد منهم جريل فقوله وصاعقه من نصره تنكث بها على ارؤس الافراد خمس سحائب مصاعقة من نصرها أي من نصر سيف الممدوح تنكفي بها من انكفاء إن قلب والباء للتعدي والمعنى والمعنى رب نار من حد سيفه يقلبها على أروس الأجران خمس صحائب أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب أي يصيبها أو يصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها فلما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة وبيّن أنها من نصر سيفه ثم قال على أرؤس الأقران ثم قال خمس فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل أو فذكر فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل خمس السحائب فأنا يجعل كل واحدة من سحائب ها؟ قال <سؤال> لاشتيو يوسف لا صحا قال على كرمنا قبل النهار هذه هذه الممدوح اه ماشي لا غير القط اه اه قبل ما تشبها الممدوح لا لا ما في ثيم ما في قول خمس صحايد هذا عندك جو داي انا انها اراده الحرب ولا القتل تندفيع عليه النابله فيقوله خمسه صحائف لا ما اراد بصاعدة. لا, لا, هو جعلها لا جعلها العلي على او جعله الله اشتماهم تعال هي تيل على على راس الاقرن ولذا كان من الناس نصيبه ما اراد بسيفه سيفه لا قلنا في السر قال نفس القل. من نصر تنكفي بها على راس الاقرن هذيه مقران لا اوكاله لا ل... لا ساي لا ساي ما يشتي المساحه ديابش نفسي لا, لا, <تصفيق> لا ما يشتي ما هو سباطه بالساحه الا ارشديه صبح عندك الامر ما هو الاول ما هو في تاب ما في حد سحات اجي لسه عارفين خامشه <تصفيق> خمسه, عم. خمسة عم. انا, عم. أنا, أنا لا. لا. من لا شاهدنا قال وصائقه من نسله تنقفي بها اذا مبلغ يعلى الضربه مثل الصاعقه ما في تشبيه لكن الثانيه استعاره بيقولها خمسه سحال مش ما داشتي اني اشتيه ما براعه بيصفه بالكرم عليه بالحظه ع قال انا انا انا من على اكثر ادرالي اذا عندك اشرحها لنا اه بس مراد لا سيدي بدر الدين على كل ما هي لا عن هي لا عن الكرم على اقران ما لا شي ما لا شي ما صيب حقيقه كل شي ما بلا ان اشتق على زد يصف به بالكرم اه مع الشجاعه سبينا انها نص سيدا عندما مدعوا المستعاره السحائب لنا كالفة ظهرة من جنيع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنام وهي الاستعارة باعتبار الطرفين المستعار منه والمستعار له قسمان عاد كليلة عاد كليلة عاد كليلة عاد كي صحكي عاد كي صحكي خزان لا 10 14 وصلنا عليها <تصفيق> ها <آه. آه. تصفيق> باعتبار الطرفين المستعار منه والمستعار له قسما لان اجتماعها او اجتماعهما اجتماع الطرفين في شيء اما ممكن نحييناه في او من كان ميت فاناه ايضا لم نهدينا الاستعاره الاحياء من معناه الحقيقي وهو يجعل الشيء حيا للهداية التي هي الدلالة على طريق أن يوصلوا إلى المطلوب والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد لا يسبر إذن طلبين كلهم لا يسبر وهذا أولى من قول المصنف ان الحياة والهداية مما يمكن اجتماعها في شيء واحد لأن المستعار منه هو الاحياء للحياة نفسها وإنما قال نحو أحييناه لأن الطرفين في استعارة الميت للضال مما لا يمكن اجتماعهما لشيء ذي الميت لا يصب بالضلالة هذا ما أم يجتمعي أما إذا قلنا أنها الحياة والهداية فيجتمع ولتسمي الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء وفاقية آه. يسموها بذيء ها؟ او يتسمى ولا يتسمى؟ بين الطرفين ميل الاتفاق واما ممتنع عطف على اما ممكن استعاره اسم المعدوم للموجود لعدم غناء كملت يا الصفحه غنائيه لعدم غنائيه هو بالفتح النف اي الاندفاع النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم ولا شك ان اجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع وكذلك استعاره اسم الموجود لمن عدم وفق وفقد لكن بقيت اثاره الجميله التي تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه وليتسمى استعاره الاستعاره التي لا يمكن اجتماع طرفيها بشيء عناديه بين الطرفين انفعال ودمى بسخريه والله تع... تعالى عن الطرفين امتناع اجتماعه La la binne gasna